Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lezine amaloo, awfoo bil'a kuud Uchillet lakum bahimatul an'am illa ma yutla عليikum Ghoir muhilil saydi wa anton hurum INNA ALLAHA YAḤKUMU MĀ YURĪD YĀ AYYUHALLAZĪNA ĀMANŪ LĀ TUḤILLŪ SHAʿĀ'IRALLĀHI WAL-SHAHRA AL-ḤARĀMA WA L-HADIYYA WA L-QALĀ'IDA WA LĀ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 Hurmat عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والموقوفة والمتردية والنطحه وَالْحَرْجَةُ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 Al-Yum aku melatukum dina kum, wa atman tu عليكم نعمة فَمَنِ اضْطُرَّ فِيمَ خَمْصَةٍ غَيْر لإثم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فلم تجدوا ما ألثت يمموا صيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم من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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ lain akuatum salat, wa ataytum zakat, wa amatum berasulii, wa azzartumu hum, wa akraddum kardan hasan, lalu kafiran an kun. لا أُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 tidak kalah sedikit di antara mereka, maka ampunilah mereka dan jadilah mereka orang yang berzatul. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang ما ذكروه به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Ya ahla al-kitab, Qad jaa'akum rasuluna, Yubaynulakum kafiran, Mma kum tum tuxfoon min al-kitab, Wya'foo'an kafir. Qad jaa'akum min Allah nur, Wakitabum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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ orang Israel! Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku adalah Rasul bagi mereka. Dan aku bersaksi bahwa Allah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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 قالوا يا موسى ان فيها طوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّدُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا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 إِلَيْهَا <سؤال> يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن Abi ifmi wa ifmik, fatakon min ashabin nahr, wathalik jaza al zallimin. Fatuat lah nafsuhu, qatla achihi, fakat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 Min ajaib zalka kita bnaaalaa bani Israel anhu mau ktaa nafsaan bghir nafsaan atau fasaan fil ardh fak annaa ktaa nnaa s jamiaa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 Ahlam tahu tak bahawa Allah itu Menteri langit dan bumi, Dia menghukum siapa yang berbuat jahat dan Dia mengampuni يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 Wahai yang tidak memerlukan kesesatan, maka tidak akan mempunyai apa-apa dari Allah. Orang-orang yang tidak memerlukan kesesatan, mereka tidak akan memperoleh kebersihan hati mereka. Mereka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 ان الله يحب المقتضين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان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 فلا تخشونا سوى خشوني ولا تشتغروا بأياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعوة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وان نزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها Walau Sha Allah لَجَعَلَكُمْ أُمَّتَ وَاحِدَةَ وَلَا كِلِّيَ بَلُّكُمْ فِي فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَأْرَجُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذَ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 Ya ayuhah! Kalian yang amal, janganlah kalian menganggap orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Sebagian dari mereka adalah orang-orang kafir,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 أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لو متلاهم ذلك فعَلَ اللَّهُ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إن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 Qul ya ahla al kitab haltaqmu n minna illa an amana billahi wa ma anzila ilayna wa ma anzila min qablu قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ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 ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كفير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 اهل الكتاب لا تغلو في دينكم وغير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله علالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 اَمَّا لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن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 Innama yurid syaitan, wa ayuqab binakum al-ada'at wal-bazza' fi al-khamr wal-maysir, wa yasuddakum an-zikrillahi wa an-salat. Fahal antun tahun. Wa فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَتَّقَوَّ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقَوَّ أَمَنُوا ثُمَّ مَتَّقَوَّ أَحْسَنُ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٌ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 فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمين الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَّكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَ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 Mara'bana azal علينا maida'at min al-sama'i. Taku'nu lana aida'li awalina wa akhirina wa ayaat mina. Warzuquna wa anta khairul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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد،